جاء يوم وكان فلان هذا نحبه ونحب جلسته لانه خفيف دم ويدب على هذا ويتكلم على هذا ويضحك المجموعة لكن اكثر شيء اننا خاط من لسانها السليط اللي ممكن يستلم احد فينا مع الزاوم اسبوع يقول ويجي ورجل المكاتب الى ان جاء يوم الثلاثاء يقول جاءنا الرجال غير خوينا جالس المكتب ويكتب يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي يقول قعدنا نضحك عليه كل يوم طالع أطلع وحركة جديدة يقول جلس بين الساعة 11 والله ما رد على أحد منه وطلع يقول ثم رجع قال فلان تعال اللي ابن عمي قال تعال جاء قال شوف الحين الساعة 11 هذا أحسن وقت وقت توقف بيني ليلة جل وعلا تصلي الفركتين الضحى يقول قاعد تضحك أذن ما هو صادق ودي أصدق لكن ما أقدر يقول رحت لنفسي بس من درجات قلت بأشوفه صادق ولا لا يقول رجعت لقيت الرجال طالع نتوضي ودخل المصله يقول أنا ناظر عند الباب يقول قام ينتفض وكبر وركع ورفع ثم سجد فلا والله ما رفع ألين أذن الظهر ثم رفع وكمل صلاته ثم جاء يوم الأربعة منتظر الرجال يتصل يشوف من جايب اليوم كيف الليلة اليوم ما أتصل ولا يرد الخميس ما أتصل ولا يرد الجمعة ما أتصل ولا يرد السبت جينا المكتب لجينا موجود اللهم اغفر لي وتب علي إن كانت التواب الرحيم يقول لهم في واحد معنى قليل الحياة بزيادة. يا الله هذلان. كانك تطوع تدفع طلبتك. والله يشهدون علي الشباب. والله لأدفع لك مية ألف ريال. لكن تعطيني النوت اللي معك حقت البنات. يقول يوم كمل الكلام. يقول خوينا طاح. قام ينتظر. وبكى ثم طاح. يقول حسيت انا زودنا عليك طلعت ورا لأفلان ما يرد الين مسكته لأفلان أنا آسف أنا زودنا اليوم عليك وقال الحيانة معك يقول ناظرني وتفكى في دموعها ثم قال له أنت متى تعرفني تعرفني زين تحسبني بكيت عشان ما أقدر أرد عليك انتو يا أنا بكيت لأني تخيلت الله جل جل وهو مستوي على عرسه يسمع هذا المسكين وهو حركه وغيره معك يشوفه غيره غير أعمى وهو يقول بدفع مئة ألف عشان أعطي ربي يقول ترى عرفت حالي أول وحالكم الحين يقول قلت والله ما تركت لين تعلمني اللي فار قال يا رجال اترك مس قلت والله ما اروح لين تعلمني قال انا يوم الثلاثاء كنت موعد ثلاث بنات اطلع من واحد وروح للثانية وانا رايح للثانية ثم بديكم النازج يقول فكنت على شارع المدينة للجدة يقول قلت بروح ادي اوار من, من بعيد لا بلبج مشغول مزحوم الجدول المعاصي قلت بلبج وبنزل عرض لبنت على الشارع الشقة اللي ما عد فيها البنت ثم بطلع وأكمل يقول نزلت وجو واحد جنبي يمشي بيقع الشارع أتقدم خطوة أتقدم أوقف يوقف خطوتين أتقدم خطوتين يقول تم فجأة وقف واتقدم رجاء خطوة يقول لسيارة ماشا تطلع بسرعتها القصوى يقول الرجل اللي يرسي باك في وجه السيارة يقول وانا ما بيني وبينها اللي خطوة. يقول فجأة عذاب السيارة تضرب فيه صاحبي هذا اللي ما عرفه. تضرب فيه والله العظيم صدام في البطن والصدر والوجه يضرب بالكبوت الكبوت والرجلين تحت واستحبت هالسيارة قدامي ما بقى عظم يقول يوم جلس تناظر فيه والناس تبكي والدماء تنزف والعظام اخترقت الجلود والاشلاء متقطعه يقول بكى الناس انا والله ما بكيت يقول جلست انظر الناس ناظرون وجهه الذي انثى بالدماء وعاث فيه الجراح وانا والله العظيم اني اشوف وجهي يقول وانا في لحظة صمت يقول جاني واحد عند اذني قال اسمع المرة هذه قدمناه ووقفناك المرة الظاهية والله مقدم كنت يقول والله ما في احد يقول اسمعنا ثانية قال اسمع المرة هذه قدمناه ووقفناك المرة الثانية بنقدم كنت قلت رجعت قلت له اني نتقدم والغرفة مليانة سيديات وافلام وصور يقول يقولوا أجمع كل هالي يقول احطها في كيس ثم تحسفت قلت والله لا خلي ربي يشوفني احطها في كيس نصايات يقول اجمعها كلها واجيبها وارفاعها عند برميل زبالها جلكم الله يقول يوم جمعت عليه شياطين الدنيا كلها اللي يقول خاف ما خاف انتكث تتحسف عليها والثاني يقول لا تكمل والرابع يقول يقول وانا قاعد أفكر ما سكها يوم قال لي والله من يقول والله من النفر ومن رب تفكياتك يقول طاح الكيس وانتصرت العشرة وانفلاهم والله وانتصرت هموم الدنيا كلها يقول من ذاك الوقت لين الحين شعن السماوات من فرج وأشوف ربي على عرش يستوق صلاة لهم صلاة لهم ما قدر الله ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضبته يوم القيام وما قدر الله حق قدره والعرض ارضوا جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ما قدر الله حق قدره إن الله ان الله لطيف لذيذ هذا الرجل الذي استفاد من هذه الرسالة والله الذي لا إله إلا هو لو كنت أسمع الآن لفذت القلوب إجلالاً لهذا الرجل هذا الرجل على صغر من ثغور المسلمين يراه الله جل جلاله ونحسبه والله حسيبه والله إنه أقوام ما يعرفون يدعون وأقوام الله ما رأو على الطبيعة هو دعون له جعل الله الناس تشرب حبة كما تشرب الماء